ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلَ في الع وَمَن إهيف تَذ أَمر في ال وَماَا أَمرر في العونَ في الرجين القضقوم م ي م القيا Hallelujah. <laughs> come <laughs> am <laughs> maja وكذلك أخذ ربك إذا Ooh. فمنهم شقير وصعير فأما am um... I don't وإنهم لفي شكهم Meryl-woo. <laughs>